ل ل ن ا ل ل ه م ا ن ا ل ل ه م ن you أ موسوعه خ النابلسي و ب ل ل ع ل ب م الاسلاميه Bye.、Right. you و س ن ا ب ل س ي للعلوم الاسلاميه t m a n k you. ر م و يا ع ز ز ي ي ا ذا ا ل ع ر ش ا ل م ج ي د يا للعلوم ا ل من ا س ل ه إنك أنت ا م ي ع ا ل ع ي م و ف ل ن ا إنك أنت غفور ء الله الحسنى